بوك تو پنچة چاريس خمسة واربعون خمسة واربعون چطرپت گروهات في السينما في السينما ام هالا چطرپتالا جایتس آه <زائد ساعة> <سؤال> نوريد الذهاب الى السينما نريد الذهاب إلى السينما. آج، ایک تانجلا چطرپتا هي. اليوم يعرض فيلم جيد. اليوم يعرض فيلم جيد. چطرپت ایک دم نوينة هي. الفيلم جديد تماماً. الفيلم جديد تماماً. तिकीट खिडकी कुठे आहे सीट उपलब्ध आहेत का प्रवेश तिकिटाची किंमत किती आहे बी कम तज بكم تذاكر الدخول؟ प्रयोग कधी सुरू होणार? متى يبدا العرض؟ متى يبدا العرض؟ चित्रपट किती वेळ चालेल? كم يدوم الفيلم؟ كم يدوم الفيلم؟ तिकिटाचे आरक्षण आधी होतं का? هل يمكن حجز تذاكر؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ ملا، ما غي بسايت آه؟ أريد أن أجلس في الخلف أريد أن أجلس في الخلف ملا، بره بسايت آه؟ أريد أن أجلس في الأمام أريد أن أجلس في الأمام ملا، मध्ये बसायचं आहे اريد ان اجلس في الوسط اريد ان اجلس في الوسط चित्रपट अगदी दिलखेचक होता كان الفيلم مثيرا كان الفيلم مثيرا चित्रपट कंटाळवाणा नव्हता لم يكن الفيلم مملا लम यकुंड एल फिल्म मुमिल्लन पण चित्रपट ज्याच्यावर आधारित होता ते पुस्तक जास्त चांगलं होत संगीत कस होत मुसि كيف كانت الموسيقى؟ كلاكار कसे होते؟ كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ انغريجي उपशीर्षक होती का؟ هل كانت هناك ترجمه حواريه بالانجليزيه؟ هل كانت هناك ترجمه حواريه بالانجليزيه؟ www.50languages.com वर डब्ल्यू डॉट फिफ्टी लैंग्वेजेस जाऊन अपन या ऑडियो कोर्स से धड़ व नवन प्रत डाउनलोड करू शकता